Rayan Ram. سنة عروة ثمات لن يا فَعَلْنَ فَاحْشَةً أَغْوَلَ أَزْجَ know اللهم يا ذا فَلَمَّا <تصفيق> يَحْنَ وما محمد إلا عجل قل غلت من ma